بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليه من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عبد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر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 فعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا إننا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وولائك أصحاب النارهم فيها خالدون ويستعدونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لا مَعُوفِرَةِ النَّاسِ عَلَى غُلْبِهِم وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء من سر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارع بالنهار له معقبات من بين يديه ومن فيه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم جديد وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَال وَالنَّبِيُّ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ سِقَالًا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 هُوَ دَاوُدُ الْحَقُّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ يَبْلُغُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَ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 قل أفتخذتم من دونه أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنار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 سالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابيا ومن ما يوقدون عليه في النار ابتغاء احليه أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب دفاو، وأما ما يرفع الناس يمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمر.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 Kelu m suruh al hikab wa mawahum jannah wa bi asal mihad. A f miiyanau an nama azililik min ومنما يتذكرون أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به فَلَوِ يَقْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا تَغَابَ أَوَدْجِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّهُ وَعَلَانِيَةً ويدرون بالحسنات السيئة، ويدرؤون بالحسنات السيئة، أولئك لهم حق بالدار. جنة عدن يدخلونها، وموصلح من آباء.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 والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض ويبسدون في الارض اولئك له لعنت ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويطبر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاعا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 لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، وعليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنًا صيّرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعاً، أَفَلَمْ يَيْعَنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّا يَشَاءُ اللَّهُ لَهَذَا النَّاسِ جَمِيعاً، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ.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 يُبْدِلُ لِلَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمَا غَافُونَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَنْشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ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 وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُتُوا بِهِ قُلْ يُنْزِلُهُ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَرْضِ بِمَنْ يَكْرَهُ بَعْضُهُ قل إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ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 ينحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإن ما عليك البلاء وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وَقَادِمًا كَرَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَيْلٌ لَّهُمُ الْبَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَن أُقْبِضَ الذَّابُ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُصْلِحًا قُلْ كَفَرُوا بِاللَّهِ شَهِيدًا بيني وبينك ومن علده علم الكتاب.